أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين